Bismillah al-Rahman al-Rahim. Al-Ladin kafiru wa saddu an sabiillillahi azza la a'ammaluhum. Wal-Ladin amanu wa amilussalihati wa amanu bima nuzul ala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 حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا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 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها لنهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الأنعام والنار مثوى لهم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 كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر اللذة للشاربين وأنهار من عسل مصفاء ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وثقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى ماذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهوالهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءوا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 S kann Vertrahten berlahu, alsosaten Beranbehemek dan 기억나 itu berkata, Jadi löss diởgar kekuatan mereka adalah Portakz agar bernasan sult crackers dalam فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم امر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض أن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 فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم لعلون والله معكم ولن يتركموا أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله Wain tu minu tetapu yutikum ujur kum, ولا يسألكم أموالكم إِن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج الضانكم ها أنتم ها تُنفقوا في سبيل الله تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يدخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء